Ämnan, han skapade himlarna och jorden och han zellerde er från himlen, فَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَقُمْ أَن تَمْدُّ شَجَرَهَا إِلَى هِمَاعَ جعل الأرض قرارا وجعل الأرض طراراً وجعل خللاها أنهراً وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أئلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ أَم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 ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اي الههم الله كلها دبرهانكم ان كنتم صادقين